قال موسى لقومه استعينوا بالله استئنوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا ماك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا, إلا ان يشاء الله ربنا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 الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بنغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آس على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبيء إلا, إلا أخذنا أهلها بالمقصى وادرَع إلى علَّهم ما بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى أقووا قالوا قدم السائب أندر والسراء بغتة وهم لا يشعرون ولو أهل القراء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 بَأْسُنَا بَيَاتَ أَيَّاتُهُم بَأْسُنَا بَيَاتٌ وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَيَّاتُهُم بَأْسُنَا ضحا وَهُمْ يلعبون مَكْرَ اللَّهِ فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون اولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناه بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 فماذا تامرون قالوا أرجهي وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا قالوا إن لنا لأجرا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما, وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلم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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتوا به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلب أنكم أجمعين قالوا مما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون موسى لقومه استعينوا بالله استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين قالوا تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك أدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد خذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات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 إذا هم ينكثون إذا هم يكذون فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلن هو ذلكه إذا هم إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأضرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغالبها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمتهم مرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على قوم يحكون على أصنام لهم يحكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى قالوا يا موسى إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون إن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 يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 موسى ثلاثين لَيْلَةً وَأَتَمَّنَاهَا بعشر فتم ميقات ربه أربعين لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وَأَصْلِحْ ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي انني انظر اليك قال لا تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 ولما سقط في أيديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتموا أمر ربكم وألقى الواحة وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن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 وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا الإجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم.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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التولاة والإنجيل يأمره بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم إصرهم ولظلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك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 وقطعناهم اثنتين عشرة أسباط نمما وأوحينا إلى موسى إذ استسهاه قومه ان ردع عصاك الحجر فبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانسلنا عليهم المن نَوَصَّلُوا قُلُوا مِن قِيَذَاتٍ مَّرَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شئتم وَقُولُوا حِطَّةٌ ودخلوا الْبَابَ سُجَّدًا وَدْخُلُ الْفَاسِ سَجَدًا تُغْفَرُ لَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أَوَلَنْ غَيْلَ الَّذِي قِنَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بما كانوا بِمَا كانوا يظلمون واسألهم عن كَانَتْ التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حِيتَانُهُمْ إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعتِذُونَ قَوْمًا لَّمَتَعتِذُونَ قَوْمًا إِنَّهُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا فأسوا ما ذكروا به أنجينا, أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بما كانوا يفسقون فلما عنه قلنا لهم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 وبلوناه بالحسنات والسيئات لعلهم, لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب ياخذون ياخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله ياخذوه ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب أَلَّا لا يقولوا على الله الْحَقَّ ودرسوا ما فيه والدار لاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه اننا لا نضيع ان لا نضيع اجر المصلحين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 سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله مثاء نحوا سنقنئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وإنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها نشقى الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها وَلَا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا ولا خير وابقى ان هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى اللهم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعمد لكم دينكم وني دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفأ نحده